أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة. بلا قادرين على أن نسوي بنانه بل يريدون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 يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره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 Kلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره وجوه يومئذ ناضره الى ربها ناظره ووجوه يومئذ باسره ويفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفاق فَتَّساقَ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَ إِذِنِ الْمَسَاقِ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى لَكَ لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدا ألم يكن طفة من مني يمنى